أجل العلم مرغون ولو للصين أرتعد. رمى بنورايني وحتى قرط الابويني رمى بنورايني بنور الوجه في الدنيا ونور يوم ميزان. لنور الوجه في الدنيا ونور يوم ميزاني بحب العلم أنشغل الله في ذكره أحد بحب العلم لأجل العلم مرهون ولو للصين أرتحد Kijk eens naar de toekomst van de toekomst اخلاص يرعى العلم في ثقات او في ثقات فيمضي في على من يضيء بكل حياه انشغل وفي ذكراه احتفيد بحب العلم انشغل وفي ذكراه احتفيد لأجل العلم مرجون ولو للصين ارتحيد